أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم في السَّمواتِ وَالأَبْضِلَ آياتاتِ للِمُؤْمِن وَفيِي غَيْقكُم وَمَا يَبُصُ مِدََّة آياتُ فَ مِن يكِم وَختتِلَافِ الَّ وَنَّهارِ وَمَا